Ben almıyor ve fukul quyud, ve la dağzamın xaulun yasud. Ben almıyor ve fukul quyud, ve la dağzamın xaulun yasud. Tanem budat فنحن غداك وغاك الأسود نخط المصير بحد الحساب نخط المصير بحد الحساب أخي إن قطنا من هشيم وجل ذو فؤاد سقيم أخي إن قطنا من هشيم وجلا دنات فؤاد سقيم وقد خان فرعون موسى الكليم فصار على الدهر شر الأنام من النوم هب وفك القيود ولا تبزعوا من خؤون يسود من النوم هب وفك القيود ولا تبزعوا من خؤون يسود فنحن غدا وغاك الأسود فنحن غدا تذوغاك الأسود نخط المصير بحق الحساب نخطو المصير بحد الحساب لان سال مني ومنك الدماء وصبوا علينا سنوف البلاء لان سال مني ومنك الدماء وصبوا علينا سنوف البلاء فسوف نهز الورى بالنداء وننفي الكرعا جفون النيا تفزعوا من خوف من النومهم ووق كل خوف ولا تفزعوا من خوف يسوع فنحن غداة وغاك الاسود وغاك الاسود نخطو المصير نخط المصير بحد الحساب، أيخش المنايا جنود الإله، وما خافضوا لسواه الجباه، أيخش المنايا جنود الإله، وما خافضوا لسواه الجباه، فكيف ونحن الطقات الأباء، نهاب الصياط وغدر الآب، إننا نهب القيود، ولا تبزعون. ينسود بين النوم القيود. ولا تبزعوا من خوف يا سود فنحن غدات الوغاك الأسود فنحن غدا يرضي حتى الحساب نخطو المصير بحت الحساب ليبني القبور ليبني القبور ويلقوا بأشلاءنا للطيور ليبني القبور ليبني القبور ويلقوا بأشلاءنا للطيور لنقطع في السجن ثم الصخور فهم في غد طعمه للذراء لا تبزعوا من خول يسود من النوم حبوا حب كل ولا تبزعوا من خول يسود فنحن غداتا وغاك الأسود فنحن غداتا وغاك الأسود نخط المصير بحد الاذاب نخط المصير بحد الحساب سنمضي حشودا ونمضي أسود وندعو الوجود لدين السلام سنمضي حشودا ونمضي أسود وندعو الوجود لدين السلام ومن صدنا سوف يلقى الحمام فعيش العبيد حرام حرام القيود ولا تخزوا من خور يسود فنحن غداة وغاك الاسود فنحن غداة وغاك الاسود نخط المصير بحد الحساب نخط المصير بحد الحساب نخط المصير بحد الحساب